وَإِنْ تَعْجَبْ فَاعْجَبْ قَوْلَهُمْ أَنذَاكُمْ مَا تَرَبًا نَّلَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ لَهَالُ فِي أَعْمَاقِهِمْ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 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار آلم الغيب والشهادة الكبير المتعال ثوال ومن سر القول ومن جهر, ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 وَ الذي يركُدَمُقَ خَفَ وَقمعَرُ وَيش أُسحابَِّقالَا وَصَبِّحُر وَعْج بحمْد وَيصَدِّحُر وَوعدُ بِحمْده وَْنَ ل وَأَوْلَىٰ لِلْفَرَاعِنَةِ قَفَ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات وذوض طوعا وكرها وظلالهم يَمُوتُ وَعَلَى الطَّوْنِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ فَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ نَفْسًا وَلَا قل هل يستوي العما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا تخلقه فتشادى الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد ونزل من السماء ماء فسال توديه فسال توديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار اتغاء حلية أو متاع زبد كذلك يضعب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كَذَلِكَ يضعب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لستدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبيس المهاد